Book 2. Viisikymmentäyksi. Wahidun Wahamsun. Wahid Wahamsun. Käydä asioilla. Hada ulhajat. Hada elhajat. Haluan mennä kirjastoon. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. هل ونمنكيرك أوبان؟ أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. <تصفيق> أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. هل <تصفيق> ونمنكيرشكلة؟ أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أ أن أذهب إلى كشك الجرائد. هل أن لاين تكيريا؟ أريد أن أستعير كتاباً أريد أن أستعير كتاباً هل أن أستكيريا؟ أريد أن أشتري كتاباً أريد أن أشتري كتاباً. Haluan ostaa lehden Uriidu en esteriä Zerida. Uriid esteri Zerida. Haluan mennä kirjastoon lainaamaan kirjan. Uriidu en efhebe ilel megtabet ilamma likej esteira kitaban. Uriid en efhebe ilel megtabe elamma likej esteir. هلوان من نكيرك ان أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. هلوان من نك ان أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي شتري جرية حال من أو أريد أن أذهب إلى أخصائي النظرات أريد أن أذهب إلى أخصائ نظرات حال من السبرماين أريد أن أذهب إلى, إلى السبرماكت. أريد أن أذهب إلى السبرماركت هل أريد أن أذهب إلى المخبز أريد أن أذهب إلى المخبز هل أريد أن أشتري نظارة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 وخبز عادي أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة حلوان مننا سوبرماركتين أستمان هيدلميا يا فيهانكسيا أريد أنا ذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. من ليبيمون أستمع سامبلايتا أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي.